يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو قضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخرىكم فأتابكم غم بغم فأتابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما صادقكم والله خبير بما تعملون